بسم الله الرحمن الرحيم لينا في فرع ايش الى بهم رحله رشدا واصعا فنعبد هذا الجيد الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف